بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو شحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البنية إن الذين مَن وعمل الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من فتحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه